الله اكبر الله أكبر أشهد ان لا هذو الله اختم لكم هذا اللقاء في قصه احد الشباب وهو صاحبنا هذا الشاب اسمه علي علي يا شباب كان من الذين يضربون العود ويدقون العود المن كان يغني وكان صوته جميل المن كان يدخل البيت الساعه 3 بالليل يجد الأب يصلي والام تصلي يبكون عاقل الوالدين يدخل غرفته ينسدح على السرير وينام هكذا كل يوم يوم من الايام دخل الغرفة كالعاده انسدح ووضع اللحافه على وجهه ثم في الحلم رفع اللحاف فإذا باب الغرفة مفتوح قليلا وايدا برجل ينظر مع فتحة الباب عيناه كبيرة وشعره ملتف وينظر الان من حلق من الباب من فتحة الباب علي انفجع قال اريد فك الباب هذا دخل على علي مرعب شكله مرعب الان في الحلم مرعب الان جاء علي طلع فوق ظهر فوق صدر علي وخنق علي علي مين انت ايش تبغى مني قال, قال انا مين قال انا ملك الموت قال ايش تبغى من نسيبني قال الصراخ قال والله لا اصلي والله ما اسيب الصلاة اسيب والله يخليك صيب حنق والرضا والله ما زبط بس جرب والله, والله ما قال له قال اخش التحفيظ والله اخش التحفيظ قالوا حنق وحنق حنق ما هم يفكر قالوا شيء ما يبكي يبكي يبكي, يبكي ام علي يا شباب قررتوا وراح يقدم في المسجد قدم في المسجد ورجع البيت وقال لابوه يا ابويا انا اللي اذنت في المسجد قالوا انت اذنت انت كذاب والله ما اذنت قال له والله انا اللي اذنت قال والله انك كذاب ما اذنت قال وعجز ابوه يوم من الايام اخذ ابوه بالعربيه للمسجد صلاه الجمعه اخذ ابوه لصلاه الجمعه ووقف ان الامام قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما في مؤذن قام علي عاد علي يا شباب صوته جميل قال Allah ashhadu an la ilaha فبور ويل ابو يدمن يبكي ابو من الفرح استقام علي تاب الى الله ترك العود ترك الغناء دخل التحفيظ استقام طور حفظ من القران والله انه درسني في والله درسني وصار امام مسجدنا اهل الحي حبوه اهل ويوم من الايام وجد واحد من اصحابه الذين كانوا معه في التحفيظ منتكس والعياذ بالله ترك الاستقام وترك التحفيظ فعلي بدأ يذكر بيان زمان وصلابه علي بالمغرب قرى اذا زلزله الارض زلزالها ويبكي الي في الصراي يتذكر صاحبه واخرجه الارض واثقالها وقال الانسان ماله ويبكي علي يتذكر صاحبه قال وين يا شباب ام علي قالت يا ولدي سجل صوتك في القرآن ابا اسمع صوتك بعد محاولات علي ما كان يبغى يسجل صح يسجل صوته واي المهم يا شباب علي صلى بنا قبل العام التراويح كاملة وفي اخر ال... ليله قام علي في المسجد قال يا ناس نحن كنا في بداية رمضان الان نحن في نهاية رمضان هكذا الدنيا هكذا عمر الإنسان بدايه ونهايه ما ندري من منا يعود إلى رمضان القادم والله يا شباب في اليوم التالي العيد في ذهب علي إلى مستوره قريه مستوره هناك اقرباء وارحام المهم والله تخبرني أحد قريباتي تقول والله إن الأطفال في مستوره ينتظرون علي لانه ياتي لهم بالحلاوه والقمبر ياتي لهم بالحلاوه يحبون الاولاد الاطفال والله يا شباب في رجعه راجع من مستوره إلى جده مع كامري وجسم وشباب وكان يقرا قران وراه رحيمه في سياره ثانيه يا شباب وفي الطريق انقلب السيارة باخينا علي صاحبنا علي كامل ضرب على الكفر وانقلبت السيارة عده قلبات ومات علي يا شباب جاني الخبر في البيت قال تاتي لمقبره الفيصليه ليش علي مات صدمت بهذا الخبر علي صلى الله بن رمضان علي شباب ومات علي وذهبنا لمقبره الفيصليه جاء الخطيب يا اخوان بيطلع الى الجمعه إلا في رحيم وفهيه قال انا اريد ان اخطب خطب قال في الخطبة هز الناس قال وما تشاب من شباب جده ماتوا البراء مات رجل والله يا شباب اهل المسجد كلهم تاثروا بعدها صلاه الجمعه رحنا دفناه كل المقبره تلقى اصحاب يا شباب واحد من اصحابه بعد ما دفنا عليه اللي ما دمعت عينه في ذلك اليوم قلبه قاسي واحد حطن حجره على قبر علي عشان يعرف المكان عشان يرجع له يدعي لعلي يا شباب مات علي تائب مات بار بالوالدين مات امام مسجد مات وحصلنا على نسخه لشريط الذي سجل علي لامه علي صاحبنا مات علي يا شباب والان نريد منكم ان تسمعوا تلاوه صاحبنا علي فليتفضل الاخوان التسجيل ان الذين يتلون كتاب, كتاب. الله واقاموا الصلاه وانفقوا منا قَالُوا هَمَسُوا صِرَّاً وَعَلَى أَلْيَافٍ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤْتِيَهُمُ الْعُجُورَ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ حَيُّ بِالرَّحْمَنِ لَقَدْ جِئْتُم ثم ثُمَّ أَوْحَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ, ومنهم سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ ذلك هو الكبير هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا فيها فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِن نَّاسٍ وَمِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَلعُتْبُ شُكْرُهُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامِ مِنْ صَدْرِ لَا يَلَسُّ نَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَلَسُّ نَا فِيهَا هَمُّ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 وَهُمْ يَسْتَرْقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا لَعَمَلٍ صَالِحٍ وَيُرِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّمْ نُعَمِّرْكُم مَّا نعمل نعمل يَتَذَكَّرُ فِينَا فَلَتَذَكَّرَ وَجَاءَ أَوَّلُ النَّذِيرِ فَذُوقُوا فَمَا نَعِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا هذا اخونا علي يا شباب والله اني احب هذا اللاو واسال الله ان يجمعني به في الجنه لكن علي مات يا شباب علي مات على ايش مات تايب مات عايد الى الله ترك العود ترك الغناء انظر اللي بقي ما بقيت عشرة فتغناء بقي عشرة قران الان الناس والله كل ما دخلنا مدرسه الناس يطلبون النسخه يطلبون النسخه من تلاوه علي انظر يا اخوان مات علي شاب من الشباب و علي مات ذهب انتقل الى الدار لكن انت اخي شفتوا علي كيف مات مات في حادث والله ما فيه مرض والله صحه وجسمه لو تشوفونه من من اصحى الاجسام لكنه مات في حادث انت تضمن انك تعيش للاسبوع القادم تضمن والله ما حد يضمن يا شباب لكن من الان من هذه اللحظه يا شباب يا شباب يا, شباب يا اذكياء ايش اللي يمنا يا شباب اننا انتوب سنوات معدوده بس ونصبر على الله وندخل الجهة. انا انا ابغى الام انا ابغى الفله وابغى الانبساط وابغى ابغى الشباب أبغل. لكني صابر ابغى الناس الخلود في بديل من ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه لذلك يا شباب زي ما اخبرناكم والله التائبين بالالاف وانت الحج الحج قبل ما تفوتك القافله قبل ما يفوتك القطار بعدين ما عاد الندم والله لو خطفك الموت لو توب 100 مره انتهى انت الان انت ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بسمعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ادقيتنا واجعلهم وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلم انصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبه لا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا الى قدمت لكم هذه الماده من موقع دمع دمعات